لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتتم الأيمان فكفارته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 إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون